يكوّر الليل على النهار ويكوّر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار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 فَإِنَّ نَاتُشْرَفُونَ إِن تَكْفُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى عِبَادَهُ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ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 وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا فُؤَئَتْ لَهُ نِعْمَةٌ مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ نَسِيَ ودلوا وجع على لله ان دى الذي يضل عن سبيله ولتمت بكفرك قليلا انك من اصحابنا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 والذين ارتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله له البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه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 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ مَا يُخْرِجُ بِهِ ذَرًّا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُ ثُمَّ مَيَاهِيرُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ قُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ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 الله نَزَّل أَحسَنَ الحجثِ كِتاب متَشابِهمَّثَان تَق شَاعِغِرُ مِنهُ جُلودَّين يشَونَ وَ تَقُ شاعِ مِنهُ جُلودُ الذيين يشَونَ رَببَهُم ثمُ مَتَاعِن دُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلِظَّالِمِينَ ذُوكُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ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 لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۚ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا ۚ رَجُلٌ هَلْ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عندهم ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كَذَبَ على الله وكذب بالصدق إذ جاء أليس في جهنم مثول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 أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يقلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من ظل الا ليس الله عزيزا انتقم ولا ان سهل فهم من خلق السماوات والارض لا الله قل افرايتم میں کیل ہن کیل ہ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 فيمسك التي قضى عليها الموت ويوسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون لم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 وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبَشِرُونَ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْفَرُونَ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 مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا كُشِفَ لَهُ نِعْمَةٌ مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا يتهو على علم واد انما اتيته على علم بل هي فتنه ولكن اكثرهم لا يعلمون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 سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبثق الرزق لمن يشاء ويقدر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 من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعون أن تقول نفسيا حسرة على ما فرقت في جنب الله وإن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 لِي كَوْنَ وَطَن فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ وَيومَ القمَتِ تَو الذيذينَ كَذَب وَ اللهدوههُم مسوج وَدَ لَ سَفجَه م مَ وَِمتَكَ وَيُنَذِّرُ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَا فَازَتْ بِهِمْ لَا يَحْزُنُهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شيء وكيل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 أَمْ بُودُوا أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات سبحانه وتعالى عما يشركون ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء ونفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وديء بالنبي وَنَشَرُوا الذَّاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَوُبِيًّا كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يفعلون.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 حَ إذ ج أُهَا وَفُوتِ حَدْحَدْ أأَبَ وَابُهَا وَقَالَ لَْ خنزََةُهَاسلامَلَ نَغَلَكُمْ طَبَدُم فَدَقُلُوا وَهَا خَالدي قالوا الحمد لله الذي صدقنا وقده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكين كان تح بين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضى بينهم بالحق وكيل الحمد لله رب العالمين